بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني بارك الله فيكم من الأمور التي يعلمنا إياها شهر الصوم شهر رمضان أربعة أمور وحقيقة شهر رمضان فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير إلا أن هناك أربع, أربع مسائل هامة يمكننا أن نستخلصها من شهر رمضان الأمر الأول أو الدرس الأول أن شهر رمضان يعلمنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعلمنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأنه عبادة سرية بين العبد وربه ونبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل عمل يقول الله تبارك وتعالى يعني في حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقرأوا قول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والعلّة في ذلك أن هذا الشهر أو أن هذه العبادة، عبادة الصيام، هي عبادة سرية لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى إلا أن يبين المرء أنه صائم فيقول الناس إني صائم وأما إذا لم يخبر أحدا بذلك فلا يمكنهم أن يعرفوا هل هو صائم أم أنه لا يأكل فقط إذن هذه العبادة تعلمنا الإخلاص لأنه ما الذي يجعلك يا عبد الله؟ وأنت يا أمة الله، ما الذي يجعلكما تتركان الشهوات والملذات في هذا الشهر القضيء؟ إلا خوف الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقال في الصلاة عندما يقرأ الإنسان في الصلاة السرية، ما الذي يمنعه أن يصمت ولا يقرأ شيئا، إلا أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، والله عز وجل يقول، وإن تجهر من القول فإنه يعلم السر وأخفى فالله سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم ما هو أخفى منه وكذلك يعلم هل أنت صائم أم أنك تتلاعب وتنافق الناس الدرس الثاني من دروس هذا الشهر الفضيل أو هذه العبادة المباركة أنها تعلمك التطلع إلى الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعمى واتقى وصدق بالحسن فسن يسر العسر ويقول سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وهنا مربط الفرز فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربي ونهر النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا من خاف الله سبحانه وتعالى والتقى وألجم شهواته شهوات البطن والفرج في هذا في هذه الأيام الفضيلة وهو يعلم أنه لو أغلق عليه بابا لما رآه أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهنا ينمو في قلبه التطلع إلى الدار الآخر لما؟ لأنه يعلم أن أجوره التي ينالها من ترك الطعام والشراب وشهوتين البطن والفرج لن في هذه الدنيا إنما سينالها في الآخر وسينال جزاءه يوم تتطاير الكتب ويوم يأخذ أقوام كتبهم بأيمانهم وآخرون كتبهم بشمالهم هو يعد العدة لذلك اليوم. والذيك كان بعض السلف إذا أفطروا دعوا الله سبحانه وتعالى وقالوا اللهم إننا نسألك أن تجعل لنا هذا الض هذا الضم في الهواجر شربة يوم القيامة حيث يبحث المرء عن الشربة فلا يجدها. ومن الدروس الثالثة. الترس الثالث من دروس شهر رمضان وعبادة الصيام لاستسلام لله سبحانه وتعالى فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى ونحن عباد الله عز وجل إذا أمرنا بالصوم امتنعنا عن الصيام وإذا أمرنا بالإفطار امتثلنا فأفطرنا ولذلك كان فطر يومٍ واحد من شهر رمضان لا يعدله صوم الدهر ولو صامت كما ورد في الأثر كما أن صومه ليوم العيد هو إثم من الآثام ومعصية من المعاصي لا يقبل الله عز وجل من ذلك الصيام وكما تتتت حائض والنفساء لا يقبل الله عز وجل صيامه ولو صامت فيوم العيد لا يقبل الله عز وجل صيامهما وكذلك الحائض والنفساء لا يقبل الله صيامها وداخل اليوم الواحد أمرنا بالصوم من من الفجر من بروز الخيط الأبيض من الأسود إلى المغرب أما بعد ذلك فلا يجوز للمرء يواصل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال فقيل له إنك يا رسول تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعموني ربي ويسقيني، فأنت يا عبد الله من أعظم المنازل التي وضعك الله سبحانه وتعالى فيها هي كونك عبدا لله سبحانه وتعالى ولذلك كان من أعظم ما وصف به ربنا عز وجل الحمد صلى الله عليه وسلم في أعظم منزلتين أنه عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعو على وقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال القاضي عياذ رحمه الله بيتين من الشعر جميلين قال رحمه الله ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا الدرس الرابع وهو تربية المجتمع فالصوم تربية للمجتمع على التضامن فإذا صمت وشعرت بالجوع فإنك تشعر بذلك الفقير الذي يتضور جوعا ولا يجد من يعطيه لقمة فأنت بشعورك هذا تشعر به فتعطيه وتكرمه وإذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل عليه السلام القرآن فلا هو أجود من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك مع تربية المجتمع نجد الصوم في رمضان أسهل منه في غير رمضان لأن الناس كلهم صيام ولذلك أمرنا بالجماعة ونهينا عن العزلة فإنما يأخذ الذئب من القاصية من الغلام ولذلك أيضاً كان الصوم في بلاد الغرب وبلاد الكفر صعباً شاقاً على النفوس لأن لأن المجتمع كله يدعوك إلى عبادة الصوم وإلى وإلى المعصية وأنت تقاوم وليست عبادة الجماعة كعبادة الفرد نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذا الشهر الكريم وقيامه والحمد لله